يا أيها الذين آمنوا لا تقتلون الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا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 والله عزيز ذو انتقام